بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر 119. وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مطمحون 111. وجعلنا من بين أيديهم سجزا ومن خلفهم سجزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 قالوا ما انتم الا بشرا مثلنا وما انزل الرحمن وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلا أَيَرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمَا إِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ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 اغني الرحمن بضر لا تغني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنه وَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ من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 109. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا, وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 110. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 111. ليأكلوا من وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خَلَقَ الأزواج كلما مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 109. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 110. وخلقنا لهم من نثله ما يركبون 111. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 112. إلا رحمة لنا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 تأخذهم وهو يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا 119. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 110. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجد أصحاب الجنة يوم فِي شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكمة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب رحيم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 وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فلن يبصرون ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن عمرهن نكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا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 ش